جهيلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصير يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسير ربي معي من ذا الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قامت آلات في قرانه وكفى بربك هاديا ونصيرا